لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تعالى سبحانه تعالى من ما يشريكون وما قدر الله حق قدره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 وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول أَلَمْ يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا بواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة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 وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ، وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ وأورثنا فنعم أجر العاملين وتر الملائكة تحافين من حول العرش وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين